بالاريم نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين هذه العقيده او هذه المنظومه بين فيها المؤلف رحمه الله عقيده السلف وان كان في بعضها شيء من المخالفات التي اتكلم فيها ان شاء الله واعلم ان اقسام التوحيد ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات فاما توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه فلم يختلف فيه أصحاب أهل القبلة لم يختلف فيه أهل القبلة يعني لم يختلف فيه المسلمون كل المسلمين مجمعون على توحيد ربوبية وتوحيد الألوهية أي أنه يجب إفراد الله عز وجل بالربوبية ويجب إفراده بالعبادة وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الذي اختلف فيه أهل القبلة اي اختلف فيه المنتسبون الى الاسلام اختلافا يمكن ان نقول انه على ستة اوجه في اجراء النصوص فمنهم من اجرى النصوص على ظاهرها اللائق بالله هذا قسم وهؤلاء هم السلف واتباعهم أجروا النصوص على ظاهرها اللائق بالله وتركوا ما وراء ذلك فالرحمن على العرش استوى قالوا إن ظاهره أن الله استوى على العرش أي على عليه فنؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نفسه على على العرش ولا نتفت لما وراء ذلك لا نقول أين الله قبل أن يخلق العرش لا نقول هذا لا نقول هل استواؤه على العرش بمماسه او بانفصال لا نقول هذا لا نقول ان استواؤه على العرش بالحاجه اليه كذا او نقول انه ليس للحاجه اليه لا يجب ان نقول انه ليس للحاجه اليه فرق بين الامرين فنقول ان استواء الله على العرش ليس لحاجه الى العرش بخلاف استواء الانسان مثلا على السرير او على الدابه فهو الحاجة إليها ولهذا لو ازيل السرير من تحته لسقط اما الرب عز وجل فان استواءه على عرشه لظهور عظمته عز وجل وتمام ملكه ليس لانه محتاج الى العرش بل ان العرش وغيره في حاجه لله عز وجل في ضرورة في إيجاده وإمداده ولا يمكن أن نقول إن سوى الله العرش للحاجة إليه طيب لا نقول إن سوى الله العرش يقتضي أن يكون جسما أو ليس بجسم لأن, لأن مسك الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا تسنه إثباتا ولا نفيا ولكن نقول بالنسبه للفظ لا ننفي ولا نثبت لا نقول جسم ولا غير جسم لكن بالنسبه للمعنى نفصل او نستفصل ونقول للقائل ماذا تعني بالجسم هل تعني انه الشيء القائم بنفسه المتصف بما يليق به الفاعل بالاختيار القابض الباسط إن أردت هذا فهو حق ومعنى صحيح هو حق ومعنى صحيح فالله تعالى قائم بنفسه فعاد لما يريد متسم في السباة به يأخذ ويقبض ويبسط يقبض السماوات بيمينه ويهزها وإن أردت بالجسم الشيء الذي يفتقر بعضه إلى بعض ولا يتم الا بتمام اجزائه فهذا إيش هذا ممكن على الله لان هذا المعنى يستلزم الحدوث والتركيب وهذا شيء ممتن على الله عز وجل والمهم ان نقول ان من أهل من اهل القبله من اجرى النصوص على ظاهرها اللائقه بالله عز وجل دون ان يتعرض لشيء وهؤلاء من هم السلف طريقه السلف على هذا الوجه اسلم واعلم واحكم اسلم لانهم ما تعرضوا لشيء وراء النصوص واعلم لانهم اخذوا عقيدتهم عن كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم احكم لانهم سلكوا الطريق الواجب سلوكه سلوكها وهو إجراء النصوص على ظاهرها اللغة بالله عز وجل من هؤلاء السلف هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل ومالك والشافعي وأبي حنيفة وصفان الثوري والأوزاعي وغيرهم من أئمة المسلمين وهل يمكن أن تقول السلفيه في وقتنا الحاضر نعم ونقول هي سلفية عقيدة وإن لم تكن سلفية زمنا لأن السلف سبقوا زمنا لكن هؤلاء عقيده عقيدة وعملا في الوقت وهم بالنسبة لمن بعدهم ها؟ سلف هم بالنسبه لمن بعدهم سلف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في سيارة المقابر أنتم سلفنا ونحن بالأثر أنتم سلفنا ونحن بالأثر القسم الثاني أجرى النصوص على ظاهرها وقالوا النصوص على ظاهرها لكنها من جنس صفات المخلوقين من جنس صفات المخلوقين قالوا إن لله يدا كاهدين كايدينا وجها كوجوهنا عرفتم وهؤلاء من هؤلاء الممثله هؤلاء هم الممثله وهؤلاء بلا شك ضالون لم يقدروا الله حق قدره ولو قدروا الله حق قدره ما جعلوا صفاته كصفات خلقه وهم ايضا متناقضون لانهم لم يجعلوا الذات ال... الإلهية كالذات المخلوقه ومعلوم أن الصفات فرع عن الذات فإذا كانت الذات لا تماثل ذوات المخلوقين فالصفات أيضا لا تماثل إيش؟ صفات المخلوقين لأن صفة كل ذات تناسبها أرأيت قدم البعيد وقدم الذرة أو رجل البعيد ورجل الذرة يثمات مثلا أقول لك مثلا بينهما فرق عظيم جدا فإذا قال قائل عندي رجل جمل وقال الثاني عندي رجل ذرة هل يفهم أحد من الناس أن الذي عنده الثاني كالذي عنده الأول لماذا لأن ذات الجمل ليس كذات الذرة إذن صفاتها ليست كذات الذرة. طيب قوة الفيل وقوة الذرة كلاهما قوة وهل هما متماثلان ها انتبهوا يا جماعة غير متماثلين؟ طيب لأن قوة الذرة فسيطة تاجز عن عن شيء يسير الفيل ها يشيل ما شاء الله أشياء كثيرة يحمل فإذا قال الله عن نفسه عز وجل بل يداه مبسوطة كان أو لما خلقت بيدي هل يمكن لعاقل أن يعتقد أو يتصور أن يد الله عز وجل كأيد المخلوق أفضل لا يمكن وكيف يمكن ذلك والله عز وجل يقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الإنسان الكاتب يطوي الكتاب هكذا سهولة لكن هل يمكن للبشر كلهم أن يقلوا واحدا من السماوات؟ أبدا إذن هؤلاء ضالون الممثلة ضالون لم يقدر الله حق قدرهم طيب وهل هم كافرون؟ نعم كافرون لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء فإذا قال بل مثله شيء فقد كذب الخبر وتطيب خبر الله؟ كفر ولهذا قال نعيم نحمد الحزائي رحمه الله شيخ البخاري من شبه الله في خلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. فاذا هؤلاء ضلون وكفرار أيضا نعم ومن هذا ما كتب به إلي بعض الناس وسمعته من بعض الأشرق أنه يوجد في الأفلام الكرتونية التي تنشر في التلفزيون يوجد أنهم يشبهون الله عز وجل بشيخ رهيب رهيب مزعج المنظر ذو لحية طويلة عملاق نعم فوق السحاب يسخر الرياح ويعمل الحقيقة اني اشهد الله أن هذا نشر للكفر الصريح لأن الصبي إذا شاهد مثل هذا وفي أول تمييزه سوف ينطبع في نفسه إلى أن يموت أبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه اللهم إلا أن يقير الله له من ينتشره من هذه الورطة فنعم ولهذا أقول إن الذين يعرضون هذه الأشياء لسجيان المسلمين سوف يحاسبون عند الله حسابا عسيرا يوم القيامة لأنهم يريدون شاءوا أم أبوا أن يضل الناس بهذا ولا مبينا وعلينا جميعا إذا كانت الافلام على هذا الوجه أن نحذر منها أهل البيوت نحذر منها أهل البيوت حتى لا يقعوا في هذا الشر المستطير الذي هو أعظم من شر الأغاني وغيرها، لأن كون الإنسان يمثل الله عز وجل بهذه الصورة البشعة، لا شك أنه من أعظم المنكر ولله الحمد. أنا سمعت اليوم في الأخبار في أخبار لندن اليوم السبت الموافق للحادي والعشرين من شهر النقاد عام تسعمائة سمعت أنه حصلت مظاهرات عظيمة في بريطانيا. على نعال نعال مكتوب عليها اسم الجلالة لفظ الجلالة صريح فحصل مظاهرات عظيمة حتى أدى إلى أن تعتذر الشركة الموردة لهذا إلى الحكومة والشعب وتلتزم بإحراطها وإبدالها تلتزم بإحراطها وإبدالها فأقول انظروا إلى اعداء الله. كيف يريدون أن يهينوا رب العزة والجلال بهذه الأشياء التي تسري على الناس سريان النار في الفحم من غير أن يشعر بها وسريان السم في الجسد من غير أن يشعر به والواجب علينا نحن المسلمين ولا سيما في بلادنا هذه أن نكون حذرين يقظين، لأن بلادنا هذه مغزوة في العقيده وفي الأخلاق وفي الأعمال من كل وجه من كل وجه لا تظن أن الغزو أن يقبل العدو بجحافله ودباباته وصواريخه ليهدم الديار ويقتل الناس الغزو هو هذا هذا هو الغزو المسكن الذي يدخل الناس من حيث لا يشعرون والإنسان بشر بشر مدني متكيف ينفر من الشيء أول ما يسمعه ولكن بعد مدة يرتاح إليه ويتأقلم عليه ويكون كأنه أمر عادي حتى الأمراض اللي في الجسم أول ما يصل في المرض ينفر من الجسم ويتأثر صخا لكن ربما يأخذ عليه على كل حال هذه النقطة أنا أود منكم بارك الله فيكم وأنتم طلبة علم عليكم مسؤولية أن تحذروا الناس من هذه الافلام ما دامت تعرض مثل هذه الأمور التي لا يشك مؤمن بالله عز وجل أن عرضها قيادة للأطفال إلى الكفر إلى الكفر بالله عز وجل وإهانة الله سبحانه وتعالى نحن أهل جزيرة علينا مسؤولية عظيمة ليست على بقية الناس من هنا ظهر الإسلام وإليه يعود في, هذا ال... في هذه الجزيرة قال الرسول البرية عليه الصلاة والسلام في مرض موتي أخرج المشركين من جزيرة العرب وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم وقال أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب وإذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام أمرنا بإخراج أكسادهم فإنه يأمرنا أمرا أولويا بإخراج أبكالهم وأخلاقهم التي يبثونها بين الناس ليظلوا عباد الله عز وجل ما ظنكم لو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمامنا الآن يقول في مرض موت على فراش الموت اخرجوا المشتكين من جهة العرب لماذا؟ لأنهم أجسام بشر مثلنا لا لأنهم يبثون شركا وشرورهم بيننا فهذه هذه الجزيرة لها شأن عظيم وميزان كبير في نظر الشر باعتبار حماية الدين الإسلامي فأنا أجعلها امانه في اعناقكم أن تحرصوا غاية الحرص على التحذير من هذه الأفلام وأنا ما كنت اظن أنها تبلغ الى هذا المبلغ ولهذا أسأل عنها فأتهاوم فيها في الوقت أسأل عنها تجوز للسبيان مشاهدتها فأتهاوم فيها لكن سمعت من أمس شريط عنوانه منكرات البيوت أحد الخطبة إزال الله خطب حول هذا الموضوع أربع خطب وذكر منها ما قمت له وجاءني أيضا رسالة من شخص فيها هذا الشيء يقول إنه يبث من التلافزيون هذه المناظر للاطفال هذه الجمله جمله معترضه لكنها جمله هامه جدا لكنه مترفه بالنسبه للدرس سببها الاستطراد على مساله المماثله وأن المثل الله في فهو فهو كافر. طيب اشترك هذان الط... هذان القسمان اشتركا في في اجراء النصوص على ظاهره وافترقا في أن السلف أجروها على اللائق بالله عز وجل وهؤلاء أجروها على وجه التمثيل في المخلوقات وهذا فرقان عظيم القسم الثالث من أجرو النصوص على خلاف ظاهرها أجروها على خلاف ظاهرها إلى معان ابتكروها بعقول وهؤلاء الذين يدعون أنهم العلماء والحكماء ويقولون طريقة السلف طريقة ال... الذين يقرؤون الكتاب اماني ولا يعرفون أما نحن فنحن أهل العلم والحكمة ولهذا قالوا طريقة الخلف أعلم وأحكم وقد ذكرنا في كتاب تلخيص الحموية بيان بطلان هذا القول طيب هؤلاء الذين يجرون النصوص على إيش على خلاق الظاهر إلى معاني عينوها بعقولهم. بعقوله فقالوا استوى على العرش أي استولى على العرش يد الله أي قوته أو معمته وجه الله ثوابه محبه الله ثوابه غرب الله انتقامه وهكذا لماذا لأن المعنى الظاهر ممتنع على الله عز وجل المعنى الظاهر ممتنع على الله وإذا كان ممتنعا فلنا عقول نتصرف فيها إذا كان الأمر كما قلتم نقول بكل بساطة لماذا يتحدث الله عن نفسه بعبارات غير مقصودة ويجعل الأمر موكولا إلى عقولنا بل الصواب انه ليس الى العقل بل الى الهوى الى الهوى المختلف الذي يقول فيه فلان هذا واجب ويقول فلان الثاني هذا ممتنع على الله والثالث يقول هذا جائز لماذا يجعل الله عز وجل الحديث عن صفاته بكلمات لا يراد بها ظاهرها وهل هذا الا تعميه خلاف البيان الذي قال الله تعالى يريد الله ليبين لكم يبين الله لكم أن تضلوا ولماذا يجعل الأمر موكول إلى, إلى, إلى ما تقتضيه ما عقولنا التي ليست عقلا في الواقع بل هي وهم قالوا لأجل أن يزيد ثوابنا أن يزيد ثوابنا بتحويل النص إلى معناه لأنك إذا أخذت النص على ظاهره لم تتكلف فهنا لا لكن إذا اخسرته عن ظاهره يحتاج إلى دليل من اللغة وشواهد وجهد كبير حتى تصل إلى المعنى المراد فهذه التعنيه الواردة في أعظم الأخبار المقصود بها كثرة الثواب يا سبحان الله العظيم يضيع الله أصلا عظيما في التحدث عن نفسه من أجل أن يزيد ثوابنا بالتعب ثم التعب الذي يأتي لغير السبب لا يثاب عليه الإنسان. التعب الذي يأتي غير السبب ما يثاب عليه الإنسان. لو قال قائل: الآن الناس يحجون على الطائرة وعلى السيارة. أنا سأ... سأ سأحج على حمار أعرج. أركبه تاره وأسوقه تاره وأقوده تاره وأدفه تاره هتارة أجدن وياه حتى نصل إلى مكة. لأن هذا فيه تعب عظيم وآتن كبير هل يؤجر الإنسان على هذا لا لا يؤجر لأن هذا تعب حصل باختيارك أنت ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي نذر أن يقف الشمس أمره أن يدخل في الظل ونهاه عن تعذيب نفسه والله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شافا عليما فالحاصل أن هؤلاء لا شك أنهم مفتؤون ضالون مرتكبون لضلالي يتضمن كل ضلال منهما القول على الله بلا علم فقولهم إن الله لم يرد كذا هذا قول على الله بلا علم كيف لم يرد وهو, وهو ظاهر لفظه وقولهم أراد كذا هذا ايضا قول على الله بلا علم لأنه إذا انتفت إرادة الظاهر بقي ما يخالف الظاهر بقي ما يخالف الظاهر قابلا للاحتمالات الكثيرة بقي الذي يخالف الظاهر قابلا لاحتمالات كثيرة فما الذي يجعل هذا الاحتمال المعين هو المراد دون غيره من الاحتمالات فلهذا نقول هؤلاء يضلون الفرق الآن كم؟ ثلاثة القسم الراضع قسم قالوا نسكت نفوض ما نقول معناها كذا ولا كذا. نقرأ القرآن والحديث وكأنما نقرأ لغة لا نعرفها. كأننا عرب نقرأ باللغة الإنجليزية. ولم ولم نقرأ ولم نعرف اللغة الانجليزيه أو كأننا عامه عامه لا يعلمون الكتاب إلا اماني هؤلاء يقولون كل نصوص الصفات غير معلومة. غير معلومه الماء ما تقول نقول لهم نقول الواحد منهم ما تقول بارك الله فيك وهداك الى الصواب الرحمن على العرش تو ما تقول فيها الله أعلم ما تقول بلداهم الاستغفار قال الله اعلم ما تقول, قال الله أعلم. ما تقول يبقى وجه ربك قال الله اعلم سبحان الله كل شيء الله اعلم نعم هو كل شيء الله اعلم لكنه عز وجل انزل علينا كتابا مبينا كتاب انزلناه اليك مبارك إيش؟ ليتدبروا اياته وليتذكروا العلماء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء اي فائده لنا في قران لا نعرف معناه وهل يمكن ان نمتثل امر الله وهل يمكن ان نعظم الله عز وجل وهل يمكن أن ننفي عنهم النقائص ونحن لا نعلم ما اراد بكلامه وش هجواب هجواب لا. لا يمكن وإذا كنتم معنا أنت تقولون إن آيات الأحكام واحاديث الأحكام معلومة المعنى فالناس يعرفون معنى الصلاه والزكاة والصيام والحج فلماذا لا تجعلون آيات الصفات وهي أعظم معلومة المعنى لأن آيات الصفات تتعلق بذات الخالق عز وجل وأي أحكام تتعلق بعمل المخلوق؟ لماذا لا تتعلموا هذه أولى بالعلم؟ المهم هؤلاء يسمون عند أهل السنة المفوضة. طيب؟ ألم تعلموا أن بعض العلماء يقولون إن التفوير هو مذهب السلف؟ نعم؟ فيه فيه من يقول إن مذهب التفوير هو مذهب السلف ويقول. أهل السنة قسمان مؤولة ومفورة مؤولة ومفورة هذا واقع ولكن شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله يقول وصدق بما قال قول أهل التفوير من شر أقوال أهل البدع والإلحاد من شر أقوال البدع والإلحاد وذكر تعليلات عظيمة قوية في كتابه المعروف بالعقل والنقل درع تعارض العقل والنقل يكرت الله وقال هذا الذي فتح علينا باب الفلاسفة هذا الذي قال لنا قال هذا الذي جعل أهل التخير ينكرون اليوم الآخر والجنة والنار وقالوا إذا كنتم لا تعلمون معاني عاني هذه الصفات فنحن أصحابه نحن أصحاب، حنا اللي نعرف أنتم لا تعرفون ما يتعلق بالرب، نحن اللي نعرف ما يتعلق بالرب. الرب كله كل ما له أصل، وإنما هو تخفيف من عباقرة من البشر من أجل أن يستقيم الناس على ما طلب منهم. فالشيخ الإسلام ده الله صدق فيما قال، يعني ينزل الله علينا كتابا، ورسوله عليه الصلاة والسلام يخبرنا بأخبار فيما يتعلق بذات في رب عز وجل وصفاته كل ما ل... ماله معنى ولا يجب نتكلم بمعنى هذا ه... ه... ه... ه... من أعظم ما يقوم من, من العلحاد والكفر وفيه من الاستهانة بالقرآن الكريم والدم به له ما لا يعلم إلا من تأمل هذا القول الفاسد الباطل هذه إذن أربعة أربعة فرق فرقة خامسة قالوا والله نحن ما نتكلم نقول يجوز ان يكون المراد بها الظاهر لا اث بالله ويجوز أن يكون الظاهر بها ال... أن يكون المراد بها الظاهر المماثل للمخلوقين ويجوز ان يكون المراد بها خلاف الظاهر ويجوز ان لا يكون المراد بها شيء كل هذا جائز كل هذا ممكن وما دامت الاحتمالات قائمه فالواجب الامساك الفرق بينهم وبين الاولى الاولى يقول ما نقول شيئا هذا يقول, يقول نقول يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا ونكف عن القول لان الاحتمالات كلها وارده واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال السادسة قوم اعرضوا عن هذا كله وقالوا فكونا منكم يا جماعه لا تقولوا شيئا في الله نحن نريد ان القران نتعبد الله بقراءته ولا نتعرض لمعناه فيما يتعلق بالثبات اطلاقا ما نقول شيء قل المراد ظاهرة لا بالله الله المراد ظاهرة ممثل المخلوقين المراد في أبو الظاهر ودوب التفويض يحتمل هلو هذا قل أحد الخمسه قال ما يقول شيء كن يا جماعة ويذعق علينا روح عن هؤلاء ساكتون لا يقدرونها بقلوبهم ولا ينطقون بها بعسنتهم بل يسكتون عن هذا كله واضح هل هؤلاء سالمون هل هم سالمون لا غير سالمين واقعوه بالخطر القران تجال لكل شيء القران يراد به لفظه ومعناه الدال عليه لفظه ومن لم يقل بذلك فهو على ضلال إذن هذه الأقسام لأننا نتكلم معها القرآن نزل بألفاظه ومعانيه لكن علينا أن نكون أدبين مع الله عز وجل لا نتجاوز القرآن ولا نتجاوز الحديث أقول لكم لو أن احد منكم أراد أن يتكلم عن صفة شخص ليس حاضرا هل يسوق له أن يتكلم عن صفته؟ ها؟ لماذا؟ لأنه لم يعلم كيف تتكلم عن صفة الخالق وتتحكم بعقلك أو تحكم بعقلك على هذه الصفات العظيمة التي لا يمكنك أن تدركها بعقلك ابدا غاية ما عندنا نحن أن ندرك المعنى أما الحقيقة والكيفية فهذا شيء لا يمكن إدراك ولهذا يحرم على الإنسان أن يتخيل أو أن يتصور شيئا من صفات الله عز وجل يعني لا يجوز ان تتصور او تتخيل يد الله شوه مثلا ولهذا سال النساء المره وقال ما تقول في اصابع الله كم كم اصابع الله اعوذ بالله أحد يسال هذا السؤال ياخذ تتربك انت ملزم بهذا اثبت ان لله اصابع كما قال الله عز وجل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام واما كم ما يمكن ان نتكلم بهذا قلت له والله ما انت باحرف على العلم بالله من الصحابه ما تحرك هل الصحابه لما قال رسول عليه صلى والسلام عليه ان الله يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع لا احن هل قال رسول الله هل لله اكثر من اصابع نعم ما قالوا لانهم كانوا أ... اقمل ادبا وأشد تعظيما لله ممن يأتي بعده وإذا كنت صادقا في عبادة الله فلا تتجاوز ما أخبر الله به عن نفسه كما أنك لا تتجاوز ما شاء الله لعباده لو عرفت تصلي الظهر خمسا قدر لك الناس كلهم هذا خطا إذن لا تتكلم فيما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله إلا بمقدار ما بلغك فقط وأنت إذا سلقت هذا والله تسلم من الأمور كثيرة من شبهات يريدها الشيطان على قلبي ومن شبهات يريدها غيرك عليك لما قيل للإمام مالك يا أبا عبد الله الرحمن على عرش استوى كيف استوى؟ أطرق حتى على علىه العرق من شدة هذا السؤال وعظمته لأن هذا السؤال منكر ثم قال السواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدأ كلام السلام كل إنسان يسأل في هذه الأمور عما لم يسأل عنه السلف الصحابة خاصة، فهو مبتدئ. فهو مبتدئ. قال قائل انه إنه ثبت أن الله ينزل اسماء دلنا كل ليلة حين يقذر الثلث الاخر ونحن نشاهد أن الثلث يدور على الأرض. إذا الله ينزل كل الليل. اعوذ بالله. من قال هذا؟ قف حيث وقفت حيث جاءت النصوص وتسلم من هذا التقدير اعتقد ان الله ليس كمثلين شيء وتسلم من هذا التقدير طلع الفجر هنا في المملكة وهو ثلث الليل في المغرب ها النزول بالنسبة لنا انتهى بالنسبة لهؤلاء الذين عندهم ثلث موجود نحن في الثلث وأهل المشرق قد طلع عليهم الفجر النزول بالنسبة للمشرق انتهى وبالنسبة لنا بدأ ولا تتعدها عليها لست بمرزوم بهذه التقطيرات أبدا والله لو كان خيرا لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم الصحابه أحرص منا على الخير فإذا قال قائل ربما لم يكن في قلوبهم هذا التقطير لانهم ما عرفوا عن كرويه الارض على وجه مفصل ولا عرفوا ان الشمس تغرب مثل عن اهل المدينه قبل ان تغرب عن اهل المغرب فلهذا لم يسأل نقول ولو كان هذا من شرع الله لقيض الله له من يسأل حتى يتبين ولهذا لما اخبر النبي عليه وسلم ان ايام الدجال فيها يوم كسنه ويوم كساره ويوم كاسبوع انطق الله الصحابه وقالوا اليوم الذي كسمه تكفينا في صلاة يوم واحد قال لا اغتروا له قدرة فلا تظن أبدا أن شيئا يلزمنا في ديننا يمكن أن يغفل إطلاقا لو لم يتكلم به الرسول عليه الصلاة والسلام ابتداء فسوف يقيض الله له من يسأل عنه لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم من الإسلام دين واضح؟ والله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم حي قادم موجود قامت به بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين. ما هي الأقسام التي لم يختلف فيها أصحاب القبلة في التوحيد نعم والربوبية نعم الألوهية والربوبية طيب وما هو القسم الذي اختلف فيه توحيد الأسماء والصفات. إلى كم قسم قسموا في تخريج نصوص الصفات؟ نعم الثاني على خلاف ظاهرها إلى على خلاف ظاهرها إلى إيش؟ يعني لها معاني لا نعم يعني أجلوها على خلاف ظاهرها إلى معاني ابتكروها بعقولهم طيب اجره على والدها وجعلوها من جنس صفات المخلوقين ممثلين. وهم الممثله نعم ده. ما اجره على <تصفيق> يعني فوضوا فوض المعنى يعني قالوا نقرأ اللفظ وأما المعنى فيجب أن نفوضه إلى الله ولا نتكلم فيه <تصفيق> نعم طيب أي واحد كيف نفوه؟ ما حد يقدر ينفي النصوص. نعم نعم توقفوا عن كل هذه التقديرات وقالوا لا نتكلم بشيء نعم وايهم اي هذه الاقسام اسعدوا بالدليل القسم الاول الذين اجروها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل لما انقسم اصحاب القبله يعني الذين ينتسبون للاسلام لما انقسموا هذه الانقسامات صار الناس يؤلفون الكتب المبنية على الجدل والنزاع والخصومات التي لا نهاية لها وإذا طالعت كتب هؤلاء المحرثين خصوصا أهل التحريف الذين يسمونها انفسهم التأويل عجبت من التقديرات التي يقدرونها ويفصلون فيها ويجادلون فيها في أمر لا يمكنهم إدراكه بالنسبة لما يتعلق بصفات الله عز وجل وجعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم جعلوا الحكم راجعا إلى ما تقتضيه عقولهم لا إلى ما يقتضيه الكتاب والسنة فظلوا في ذلك ضلالا بينا وصاروا يتخبطون خبط عشواء لا يعرفون من الحق شيئا ألب اهل السنة الذين سلكوا مسلك السلاة ألفوا كتبا في العقيده كتبا كثيره مختصره ومطوله ومتوسطه ومن جمله ما الف هذه المنظومه التي نظمها السفاريني رحمه الله فنظمها على مذهب اهل السنه والجماعه على ما فيها من بعض الاشياء التي تحتاج الى بيان ويقول رحمه الله الحمد لله القديم الباقي الحمد لله اولا ما معنى الحمد الحمد يقولون هو وصف المحمود بالكمال على وجه المحبه والتعظيم وصف المحمود بالكمال على وجه المحبه والتعظيم فإن كرر الوصف صار ثناء ولهذا جاء في الحديث الصحيح ان الله تعالى يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال اثنى علي عبدي فنفسر الحمد بانه وصف المحمود بالكمال مع ايش مع المحبه والتعظيم طيب وقوله الحمد قالوا إنها للاستغرق للاستغرق أل للاستغرق يعني جميع المحامد ثابتة لله واللام في قوله الله قالوا إنها للاستحقاق أو للاختصاص وإن شئنا قلنا إنها للاستحقاق وللاختصاص إلا لان لأن الله تعالى مستحق للحمد وللاختصار لان المحامد كلها لا تكون الا لله وحده فقط طيب وقوله لله الله سبحانه وتعالى علم على الرب سبحانه وتعالى رب العالمين وهو علم مختص به لا يمكن ان يكون لغيره وهذا العلم يكون دائما متبوعا لا تابعا بمعنى أنه هو الذي يتبع بالأسماء وليس بتابع فمثلا قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين لله ثم قال رب العالمين لم يقل الحمد لرب العالمين الله وقال بسم الله الرحمن الرحيم ولم يقل باسم الرحمن الرحيم الله فهو دائما هو الذي تتبعه الاسماء ويلحق بها وقوله القديم القديم يعني السابق لغيره السابق لغيره فهو بمعنى الأول وقد قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ولكن هذا الاسم بهذا اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه اسم القديم لم يرد لا في الكتاب ولا في السنه واذا لم يرد في الكتاب ولا في السنه فليس لنا ان نسمي الله به لاننا اذا سمينا الله بما لم يسم به نفسه فقد قفونا ما ليس لنا به علم وقلنا على الله ما لا نعلم الله تعالى قد حرم ذلك فقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. وقال تعالى ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وإذا سمين الله بما لم يسمي به نفسه فذلك جناية وعدوان أرأيت لو أن شخصا سماك بغير سمك هل تعتبر ذلك جناية عليك ولا لا, لا. نعم جناية عليك كذلك إذا سميت الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فهذا جناية وعدوان في حق الخالق عز وجل فلا يحل لك إذن ننظر في القرآن والسنة هل جاء اسم القديم من أسماء الله الجواب لا إذن لا يجوز أن نسمي الله به لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ثانيا لأن, لأن القديم ليس من الأسماء الحسنة والله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنة القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لا يدل على الكمال فإن القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا أم أزليا لم يرد في الكتاب في اسمه ثانيا لأن, لأن القديم ليس من الأسماء الحسنى والله عز وجل يقول ولله الاسماء الحسنى القديم ليس من الاسماء الحسنى لانه لا يدل على الكمال فان القديم يطلق على السابق لغيره سواء كان حادثا ام ازليا اليس كذلك قال الله تعالى والقمر قد له منازل حتى عاد العرثون القديم والعرثون القديم أذلي ولا غير أذلي حادث ليس أذليا لأن العرثون القديم هو عرق النخلة الذي يلتوي إذا تقدم به رهد ولا شك أنه حاذلي والحدوث نقص وأسباب الله تعالى كلها حسنة لا تحتمل النقص بأي وجه فتبين أن تسميه الله بالقديم لا تجوز بدليل, بدليل عقلي وبدليل سمعي الدليل السمعي قوله تعالى قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منه ومضاطن إلى قوله أن تقول على الله ما لا تعلمون وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم الدليل العقلي أن القديم ليس من الاسماء الحسنى لأنه يتضمن نقصا ما هو النقص؟ أن القديم قد يراد به الشيء الحادث ومعلوم أن الحدوث نقص فلو قال المؤلف بدل القديم الحمد لله العليم العليم أو العظيم أو الكريم أو ما أشبه ذلك من الأسماء التي ثبت التي أثبتها الله نفسه الباقي إذن هذا مما يؤخر على المؤلف نتبه نحن قلنا إن, أن المنظومه هذه على مذهب باسم نوع الجماعة لكن فيها بعض الأشياء التي فيها نظام من جنتها هذا هذا الاسم الباقي الباقي يعني الذي يبقى بعد كل شيء فهو بمعنى الآخر الذي ليس بعده شيء والآخر من أسماء الله قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فكأن موالف رحمه الله أتى بالقديم بإزاء الأول وأتى بالباقي بإزاء الآخر ولكن في هذا نظرا الباقي لم يرد من اسماء الله لم يرد من اسماء الله عز وجل أنه الباقي وانما جاء ويبقى وده ربك ذو الجلال والاكرام والفعل او الصفه لا يشتق منها اسم وقد مر علينا في قواعد المثل ان كل اسم متضمن لصفه. وليس كل صفه يشتق منها اسم فكل اسم متضمن لصفه وليس كل صفه يشتق منها اسم فاذا قال الله تعالى ويبقى وتوب فلا يعني ذلك انه يجوز ان نسمي الله بالباقي طيب إذن نقول الصواب ان نجعل بدل هذين الاسمين الاول والاخر كما ثبت ذلك في القران والسنه مقدر الاجال والارزاق مقدر, مقدر اي جاعلها على قدر معلوم الاجال جمع اجل والأرزاق جمع رزق الاجال جمع اجل وهو منتاز الشيء وغاية الشيء ومن عمر الانسان مثلا فإنه مقدر عند الله عز وجل بآجر معلوم لا يتقدم ولا يتأخر وكذلك ما يحدث من الحوادث فهي في بآجر معلوم لا تتقدم ولا تتأخر الأرزاق جمع الرزق وهو العطاء والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق يقسمها بين عباده حسب ما تقتضيه حكمته وقد جاء في الحديث إن من عبادي من لو اغنيته لأفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر والله عز وجل يرزق من يشاء لكن حسب حكمته ورحمته قد له اللسان بالفقر ليعلم ايصبر أم يجد وقد يبتل الله الإنسان بالغنى ليعلم ايشكر أم يكفر والله تعالى يقدر الأصلاق كلها فإذا قال قائل إذا كان الله مقدر الآجال والأصلاق فهل يسوغ لنا لا نفعل ما يكون به الرزق لا يسوق لا يسوه. لان لأن الله تعالى إذا قدر شيئا فإنه يقدره بأسباب فإذا قدر رزق لشخص فإنه يقدره لأسباب يقوم, يقوم بها الشخص وقد يكون لأسباب لا يقوم بها الشخص كما لو مات لك ميت فوردت هذا ليس من فعل لكن على كل حال تقدير الله تعالى الأشياء لا يستلزم ولا يسوق أن تدعى الأسباب النافعة حي عليم قادر موجود حي من أسماء الله قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي فالله سبحانه وتعالى هو الحي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال الحياة الكاملة في جميع الصفات الكمال حي عليم اي ذو علم والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء إن الله لا يخطئ عليه شيء في الأرض ولا في السماء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أي ما تحدثه به نفسه وإن لم يخرجه للناس بل يعلم سبحانه وتعالى ما سيحدث فرن عن الحادث قادر موجود القدره صفه يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز فالله عز وجل قادر بقدره هي وصفه وهي صفه يتمكن بها الفاعل من الفعل بلا عجز بل يفعل دون اياته والقوه صفه يتمكن الفاعل منها فبها من الفعل بلا ضعف إذا ظأ وأضرب مثلا يتبين به الفرق فاذا قيل لشخص ارفع هذا الحجر فزحزحه وعجز نقول انه غير قادر ولا ولا غير قوي غير قادر وإذا حمله لكن بمشقة شديدة نقول قادر ولكنه ليس, ليس بقول طيب وجاء رجل ثالث فحمله بسهولة نقول هذا قول كذا طيب إذن القوة أكمل من القدره كما أن القوة أيضا أشمل من القدرة لأنه لأنها أي القوة يوصف بها ذو الشعور وغيره هيقال للانسان قوي وللحيوان قوي وللحديد قوي وللصخر إيش قوي القدرة لا يوصف بها إلا ذو الشعور ولهذا لا نقول للحديد إنه قادر ولا للصفر إنه قادر لكن نقول إنه قوي طيب الرب عز وجل قادر قال الله تعالى وهو على كل شيء قدير قدرته لا يستعصي عليها شيء قادر على كل شيء وسأتينا إن شاء الله تعالى بيان ما تتعلق بالقدرة في كلام المعلم موجود. كلمه موجود في انها مقحمه اطحاما لا وجه له لانه يغني عنها قوله حي لان الحي موجود ولا معدوم موجود وكلمه موجود ليست من الصفات الكامله لان الموجود قد يكون ناقصا وقد يكون كاملا لكن يعتبر عن المؤلف انه اتابه من باب الخبر لا من باب التسمية ويصح ان نخبر عن الله بانه موجود ولكن لا نسميه بذلك كما يصح ان نقول ان الله متكلم ولكن لا نسميه بذلك لماذا لا نسميه بأنه متكلم لأن الكلام ليس سبب ما على كل حال قد يتكلم الإنسان بالسوء فيكون كلامه نقصا لكن يا أقول إنه يتسامح عن المؤلق بأنه قصد الخضر قامت به الأشياء والوجود نعم قامت به أي بالله عز وجل الأشياء كلها دار الوجود كله. لولا الله عز وجل ما كان الوجود ولا كانت الأشياء. لولا الله عز وجل يمد هذه الأشياء والوجود بما تبقى به ما بقيت. فكل شيء قائم بالله عز وجل بقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. فكل شيء قائم بالله من الأشياء والوجود. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه اللهم على محمد الحوادث سبحانه وهو القدوس الوارد ثم الصلاه والسلام المتمده على النبي انا الذي المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله القديم الباقي مقدر الاجال والأرزاق حي عليم قادر موجود وقامت بالأشياء والوجود فما هو الحمد لا لا لا هنا ها لا نعم يا احياء احسن <تصفيق> وصف المفهود بالكمال <تصفيق> مع المحبة والتعظيم انتبه يا يمكن هذا اللي قلت بناء على تعريف عرفه في بعض العلماء فقال ان الحمد هو الثناء بالجميع وهذا ضعيف لأن الحديث الصحيح حديث به يدل على ان نفتنى حيث الحمد إذا قال الحمد لله قال حمدنا عبده إذا قال الرحمن قال أثناء طيب اللام في قوله لله الاخ أنت يا لا هذا الصف الثاني اللام في قوله لله اسمناه لا تنظر له كتاب يا أخي انظر له كتاب قلبك اسمنا الله اما حرار فهذا ما حرار فهذا ما عشان ما يروح علينا الوقت نعم في في في في لا لا لا ال اللام في قوله لله نعم لا لا يا اخي ما ها، طيب احنا ذكرنا انها بالمعنيين جميعا فالله سبحانه وتعالى ان هو انشئنا قلنا انها, إنها بالمعنيين جميعا لان الله هو مستحق الحمد وهو المختص بالحمد الكامل طيب اذن الان للاختصاص والاستحقاق نعم طيب الله عالم نعم عالم الله عز وجل الذي هو رب العالمين مختص بهم. طيب. قوله القديم ما معنى؟ نعم. السابق السابق لغيره. الباقي؟ نعم. نعم. لا نعم. الذي يبقى بعد غيره نعم لماذا جاء المؤلف القديم والباقي بايذاء عليا طيب هل يوافق المؤلف على هذا فيعدل عن ما جاء به القران لا يوافق لا مؤلف ولا غير اذا الافضل ان يعبر بالأول والاخر كما عبر الله سبحانه عن نفسه طيب ذكرنا أن القديم لا يصف أن يكون من أسماء الله وإن كان يصف أن يقضى رضيه عن الله لكن لا يصف أن يكون من أسماءه لماذا؟ نعم لوجهي أحسن من لا فيكون من أقضاء هذا يتفرع على ذلك ثانيا لما القديم نعم ما وصف كونه من غير اسماء ما وصف قوله من غير اسماء على الحارث السابق أيضا وإن كان لم يكن عذليين مثل مثل قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عادت العذرون القديم كذا أما في المقارنة بينه وبين بين الأول فنقول إنه أفضل من الأول بكثير إن الأول أفضل منه بكثير أول ان أن الله تسمى به وهو أعلم بأسمائه والثاني أنه يدل على أن الله قبل كل شيء أنه ازلي والثالث أن الأول قد يقول له معنى آخر غير السبب في الزمن. وهو المآل الأول يعني الذي تعول إليه الأشياء فيقول ما من من الأولي بمعنى الرجوع، لأن مرجع كل شيء إلى الله، فيكون اوسع ثلاثة من من القديم طيب مقدر الآجال والأرزاق ما هي الأرزاق؟ ما هي الأرزاق؟ جمع جمع ال طيب، وهو يذكر الله. نعم الرزق من العطاء يعني ان العطاء يقدر الله عز وجل زي. وخير في سالها البحث في الرزق انه يشمل ما كان حلال وما كان حراما يقول المؤلف رحمه الله قامت به الاشياء والوجود ما معناها يا سامي قامت به الاشياء والوجود قائمة بالله هو الذي أجبها <تصفيق> هو الذي أمدها فاتبقت بقيت نعم وهو الذي أعدها أي هيئها لما تكون صالحة له ها ماهي العلم يعني ما بالله ليه ماهي خطي المثلث مقدم على الناه وأنا عندنا شرحناه لكن لكن بقي علينا ما ذكرت لكم أمس وهو الإعداد يعني القيام قيام الشيء بالله عز وجل يشمل ثلاثة أشياء الايجاد والامداد والإعداد يسمى ثلاثة أشياء وهي الايجاد والامداد والإعداد أما الايجاد فلولا الله عز وجل موجد للاشياء هو الذي اوجد الاشياء عز وجل بقدرته وبحكمته وهذه الاشياء موجده منها ما هو معلوم لنا ومنها ما هو غير معلوم نحن لا نعلم الا ما اعلمنا الله تعالى منها ومع ذلك فما اعلمنا الله به لا نعلم اكثر مما اعلمنا عنه قال الله تعالى ما اشهدت من خلق السماوات والارض نحن لا نعرف إلا السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر والنجوم والأرس والكرس لكن هناك مخلوقات قبل ما ندري عنها هناك مخلوقات من قبل لا ندري عنها لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال فعالا لم يزل ولا يزال فعالا والفاعل والفعل لا بد أن ننتج ايش مفعول فإذا قلنا إن من صفاته الازليه أنه فعال لازم من ذلك أن نكون هناك مفعول. طيب فكل الأشياء كائنة بالله أيضا الإمداد هو الذي أمدها حتى تبطى أرأيت النبات ينبت في الأرض إذا منع الله المطر تقي النبات ولا فني أه؟ فني النبات وإذا أنزل الله المطر تقي النبات وزاد النبات إذن فانداد هذه الموجودات بما فيها وينميها من عند, من, من عند الله عز وجل ثالثا اعدادها يعني تهيئتها لما هي صالحة له فالإبل مثلا لذكوب أولا يروا ان خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم فمنها رقوبهم ومنها ياكلون كيف اعدها وجعلها صالحة لما خلقت له من حيث القوه والشكل واحددها بالظهر حتى يقوى على التحمل وإيجاد الشحم الكثير على ظهرها لان لا الحمل ويكثر العظام او يقل بها الى غير ذلك من الاشياء التي تكون مهيئه للشيء بما اعد له فقيام الاشياء بالله, بالله عز وجل من حيث الايجاد والامداد والاعداد كل هذا قائم بالله عز وجل دليل هذا قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره لولا أمر الله عز وجل الكون ما قامت السماوات والأرض وصلاح الأرض والسماء بالقيام بأمر الله لا تشرع أيضا ولهذا تعد معصية الله من الإفساد في الأرض ودليل الآخر قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لأن معنى القيوم القائم بنفسه القائم على غيره وجليل ثالث قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني كمن ليس كذلك ومن القائم على كل نفس بما كسبت هو الله عز وجل فصار الوجود كله قائم بالله تعالى إيجادا وإندادا وإعدادا طيب ثم قال المؤلف دلت على وجوده الحوادث سبحانه فهو الحكيم الوال أراد المؤلف رحمه الله أن يستدل على وجود الله عز وجل فاستدل بوجوده سبحانه وتعالى على الحوادث يعني أن حدوث الأشياء دليل على وجود الله عز وجل وتقرر هذا الدليل أن نقول كل حادث لابد له من محدث وإذا تتبعنا الأشياء وجدنا أنه لا محدث لهذا الحادث إلا الله عز وجل ودليل هذا قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب لا هذا ولا ذاك يعني ليس خرق من غير من غير خالق ولا خلقوا وأنفسهم وحينئذ يتعين أن يكون لهم خالقا فمن الذي خلقهم الذي خلقهم هو الله لأنه لا أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت حتى الأب والأم لا يستطيعان أن يقولا خلقنا ما في بطون الأم توقال الأب أنا الذي خلقت ابن نعم وجعلت له عينين ولسان وشفتين واصابع يدين ورجلين قال الناس له ها كذبت ملء الشتقيك واين انت من الجنين في بطن امي هل شققت البطن وجعلت تسوي هذا ابدا هل نفقت به الروح نعم ابدا إذن فهو كاذب ولا يمكن أن يدعي ذلك أحد لو قال والله الذي الل خلقه سيدنا فلان سيدنا فلان المولى العظيم الكبير وينه كان في قبره وش نقول لا نقول كذبت ألف مرة هذا اذهب إلى قبره إما أن يكون قد أكثر الارض الأرض وإلا فهو جثة لا يملك لنفسه شيئا فكيف املك لغيره واذا, وإذا كبرت فكل احد يرد قوله اذن الحوادث دليل على وجود الله نعم الدليل ام خلقوا من غير شيء ام هم أم ام خلق السماوات والارض بل لا يظلمون ودليل العقل ان كل حادث لا بد له من محدث ولا محفف للحوادث الا الله عز وجل ولكن ينبغي أن نسأل هل المؤلف أراد حصر الدليل على ودد الله عز وجل بهذه الطريق فقط أجواب لا فإن كان أراد ذلك فلا شك أن هذا قصور لان الادله على وجود الله عز وجل الادله كثيره شرعيه وعقليه وحسيه وفطريه دلاله الفطره على وجود الله اقوى من كل دليل لمن لم تجتله الشياطين ولهذا قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها بعد قوله فاقم وجهك للدينة عنيثة فالفطره السليمة تشهد بوجود الله ولا يمكن أن يعدل عن هذه الفطره إلا من اجترفه الشياطين ومن اجترفه الشياطين فقد وجد في حقه مانع قوي يمنع ik had het niet. Ik heb het niet verloren. Ik heb بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق ان المعلم رحمه الله استدل على وجود الخالق بالحوادث وقال دلت على وجوده الحوادث ولا شك ان وجود الحوادث دليل على المحدث لانه ما من حادث الا وله محدث لقوله تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقلف، فكل حادث لا بد له من محدث. والحقيقة أن دلالة الحوادث على المحدث دلالة حسية عقليه أما كونها حسية، فلأنه مشاهده بالحس، وأما كونها عقليه فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. ولهذا سؤل عربي بما عرفت ربه فقال له فقال الاثر يدل على المسيح الاثر يدل على المسيح والبعرة تدل على البعيل فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير الجواب بلى هذا اعرابي استدل بعقله الفطري على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم عز وجل هو السميع البصير فالحوادث دليل على وجود المختلف ثم كل حادث منها يدل على صفة غير الوجود على صفة مناسبة غير الوجود فنزول المطر يدل على شك, لا شك على وجود الخالق ويدل على, و... على رحمته وهذه دلالة غير الدلالة على الوجود وجود الجد والخوف والحروب تدل على وجود الخالق قل لا وتدل على عمل ثاني وهو غرض الله عز وجل غرض الله وانتقامه فكل فكل حادث فله دلالته دلاله كليه عامه تشترك فيها جميع الحوادث وهي ايش وهي وجود الخالق وجود المحدث ودلاله خاصه في كل حادث بما يختص به دلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجذب على الغضب وهكذا هل هناك أدلة أخرى على وجود الخالق الجواب نعم هناك أدلة أخرى جميع الشرائع دالة على الخالق وعلى كمال علمه وحكمته ورحمته لأن هذه الشرائع لا بد لها من مشرع والمشرع هو الله عز وجل فجميع الشرائع دالة على وجود المشرع وهو الله سبحانه وتعالى هناك دلالة ايضا اخرى نعم فيه دلالة اخرى النوازل التي تنزل بسبب دالة على وجود الخالق النوازل التي تنزل لسبب دال على وجود الخالق مثل دعاء الله عز وجل ثم استجابته للدعاء دليل على وجوده وهذه وإن كانت من باب دلالة الحادث على المحدث لكنها أخص لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله أن يغيث الخلق قال اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر هذا يدل على وجود الخالق ولا لا نعم وهذا أدل من أخص من دلالة من دلالة العموم إذن فعندنا من الدلالات على وجود الخالق الحوادث على سبيل العموم الشرائع الحوادث الخاصة التي تكون بسبب الرابع الفطرة الفطرة فالفطرة السليمة تدل على وجود الخالق ليست, فطر... ليست الفطرة التي فطر على الخلق بل التي... التي فطر على الإنسان بل التي فطر عليها جميع الخلق حتى البهائم العجم تعرف خالقها قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إن شيء يعني ما ما من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وهل يسبح المسبح من لا يعرفه نعم لا لا يسبح الا من يعرفه فهذه اربعه اوجه كلها تدل على وجود الخالق عز وجل قال سبحانه فهو الحكيم الوارث، سبحان اسم مصدر سبح والمصدر المصدر؟ تسبيح وأصل هذه المادة يدل على البعد ومنه السبق في الماء لأن السابح يذهب بعيدا والمراد بتسبيح الله عز وجل تنزيهه المتضمن لبعد لبعده عن كل نقص عن كل نقص والنقص اما ان يكون في اصل الش في اصل الصفه وان ان يكون بمقارنتها بغيرها ففي اصل صفاتها نقول هو حي عليم قادر حكيم عزيز كل صفاته ليس فيها نقص حي حياة لا نقص فيها عليم علما لا نقص فيه سميع سمعا لا نقص فيه وهكذا أو نقص باعتبار مقارنتها بمقارنتها بغيرها وذلك بأن نزهه عن مماثلة المخلوقين لأن تمثيله بالمخلوقين يعتبر نقصا فصار النقص دائرا بين شيئين اولا النقص الصفه بذاتها فصفاته غير ناقصه والثاني نقصها باعتبار مقارنتها بصفات المخلوق فانه لا مقارنه بين صفات الخالق وصفات المخلوق فهو منزه عن النقص في صفاته وعن النقص بمشابهته او بمماثلته للمخلوقين نحن نقول في الصلاة سبحان ربي العلا وإني أسألكم هل أنتم حينما تقولون سبحان ربي الاعلى فاستغفرون هذا المعنى نعم أو تقول سبحان ربي العلا باعتبار أنه ذكر وثناء على الله الغالب هو هذا الغالب على الناس عموما وخصوصا أنهم إذا قال سبحان ربي لا يشعرون إلا فيه. ب... بالثناء الله الت... والتنزيه المطلق لكن ما يشعر أني أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاتك؟ ما تشعر بهذا إلا قليلا قال فهو الحكيم الوارد فهو الحكيم الحكيم مأخوذ من الحكم والإحكام مأخوذ من الحكم والإحكام فلله عز وجل الحكم وحكمه كله احكام اي اتقان والاتقان يعني الحكمة لان الاتقان ان يوضع الشيء في موضعه على وجه لا خلل فيه وهو والله سبحانه وتعالى في اقاله واحكامه كذلك قال العلماء والحكم حكمان حكم كوني وحكم شرعي مثال الحكم الكوني قوله سبحانه وتعالى عن أحد إخوة يوسف فلن ابرح الأرض حتى يأذن بي أبي أو يحكم الله لي هذا حكم كوني ليس حكما شرعيا لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم الله له لكن من حيث الحكم الكوني هذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا أفحكم جاهلي يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يقومون هذا حكم شرع ولا, ولا, ولا, ولا يتغمن حكم كونيا له الحكم وإليه ترجعون هذا يشمل الكونيه والشرعية أليس الله بأحكم الحاكمين يشمل الحكم الكوني والشرعي إذن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية فإذا قال قائل نحن لا نشك بأن أحكام الله تعالى كونية وشرعية فما الفرق بينهما الفرق بينهما من وجهين اولا الحكم الشرعي الكوني واقع لا محالة شامل لكل أحد واقع لا محالة وشامل لكل أحد الحكم الكوني الحكم الكوني يكون فيما يرضى وما لا يرضى قد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرب والزنا والفواحش لكنه لا يرضى شرائه الحكم الشرعي باعتبار مقابلة النعم الاول قد يقع وقد لا يقع بمعنى انه قد ينفذ وقد لا ينفذ اما من حيث ان ضحك ما بيسر واقع لا شك فيه حرام حرام واقع لكن هل ينفذ او لا قد ينفذ وقد لا ينفذ إذا قضى الله عز وجل بأن هذا واجب على العباد فقد يفعلون وقد لا يفعلون لكن إذا حكم كونا بأن هذا واجب على العباد أي واقع عليهم بد أن يقع طيب الثاني أن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجل إما أن يرضى وجوده وإما أن يرضى عدمه فإن كان معمورا به فقد راضيه وجوده وإن كان منهي عنه فقد راضيه عدمه طيب الحكم كوني والشرعي قلنا إن الحكيم بنعنا الحاكم وبنعنا المحكم كل أحكام الله سبحانه الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة مبنية على الحكمة فما من حكم كوني حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة والحكمة نوعان غائية وصورية الغائية بمعنى أن الشيء إنما كان لغاية حنيدة والصورية بمعنى أن كون الشيء على هذه الصورة المعينة أه؟ لحكمة فاذا تدبرت مثلا الصلاه كونها على هذا الوجه قيام ثم ركوع ثم سجود ثم قيام ثم سجود ثم قعود هذه صوريه مطابقه للحكمة تماما الغايه منها حكمه ايضا الغايه منها الثواب والاجر عند الله عز وجل وهكذا ايضا المخلوقات كون الشمس بهذا الحجم وبهذا الحرارة وبهذا الأفتاء هذا سوريا ولا نعم سوريا هذا مناسب للحكمة تماما الثمرات الناتجة عن الشمس غائية غائية فالحاصل أن حكمة الله عز وجل تتعلق بالشيء من حيث صورته ومن حيث غايته وكل ذلك مطابق للحكمة ولكن هل الحكمة معلومة للخلق؟ الجواب قد تكون معلومة وقد تكون غير معلومة لكن كونها غير معلومة لا يعني أنها معلومة بل إنها معلومة موجودة لكن لقصورنا أو تقصيرنا لم نصل إليها الأحكام الشرية إذا لم يعلم العلماء حكمتها سموها بالأحكام التعبديه بالأحكام التعبدية ولهذا لو قال لك ما الحكمة بان تكون صلاه الظهر أربعا دون ثمانين دون ثمانين هذه تعبدية ما. ما. ليس الأقل بها مجال. هذه تعبديه فهم يقولون ان علمت حكمه الحكم فهو حكم معقول المعنى ما ما فيه من التعبد لله وان لم تعلم فهو حكم ايش تعبدي ليس لنا امامه الا التعبد وايهما اقوى في التعبد الامتثال للحكم التعبدي او للحكم المعقول المعنى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 صار عنده فيه تردد. وانظروا إلى الناس اليوم. تجد أن أكثرهم يطلبون العلة العقليه العلة العقلية. حتى إن بعضهم تقول قال الله ورسوله يقول طيب وش الحكمة؟ وش الحكمة؟ طيب. أنت مامور إن كنت مؤمنا أن تكون الحكمة عندك قول الله الله ورسوله. ولهذا لما سؤالة آيشة الممير رضي الله عنها ما بال الحائض تقل الصوم ولا تقل الصلاه بماذا عجبت كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه إذن هذا الحكمة إذا عجبنا بهذه الحكمة لا يمكن لاحد لا ان أن يتكلم لكن إذا ذهبنا نجب على المعقولة قد تكون مقصودة للشرع وقد لا تكون أوردوا علينا وناقضون وكلما لان هؤلاء لأن هؤلاء انما يريدون الجدل فكلما كان فكلما اتيت بعله نعم نقضوها نقضوها ولهذا نقول كل من سال ما الحكمه في هذا نقول الحكمه قول الله ورسوله ان كنت مؤمنا هكذا